ما افاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتاكم الرسول فخذوه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 ؤلاء هم الصادقون والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدور امحاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون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 انهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى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 يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم